ولدك زين جينه مصابه الطبور الهامه, يلطبور الهامة. يلطبور الهامة. يلطبور ونطبو الهامه ونرضو منصحه على بابه نحن خدامه ونبقى دوما نغريد وننادي كل حين ونبقى دوما نغريد وننادي كل حين يل زراج الحسان ونبقى خدامه يل زراج الحسان ونبقى خدامه على ظهر حسيناية حقنا لودك عالظهر زين جيناية العنذا ما تبشي دم وتعيني حسين حسين منها نتبرى وابد مو عيني حسين حسين العنذا ما تبشي دم وتعيني منها نتبرى وابد مو عيني في نيل لم تبكي عيني نبكي يا مسلمين سنان لم تبكي وعنا نبكي يا مسلمين ويا لا ثارت الحسين ونبقى خدام يا لا ثارت الحسين ونبقى خدام <تصفيق> منتج الملف هذا العمل سيحك العالم بابا في نقدم منري ولونا ب كل نقدم منري ولونادي كل حسين ونبضات الدماء ويا لزا حسين ونبضات الدماء اي مدن الشوار للعالم صباح احس ان شمس طلعت شق الصباح اللي اشمعنى تضور الهامه من جريح حسين حسين احس ان ب 1900 جريح اللي اشمعنى تضور الهامه من جريح حسين ب 1900 ترن احاد اسمه ملأ جراح في سيوف والرمى احاد اسمه مولا جراح في سيوف والرمى يا لزاره الحسين ونبقى خدامه يا لزاره الحسين ونبقى خدامه ولدك زين زين المصابه له طوله ولد قوم على باب احنا خدامه ولدك زين زين المصابه له طوله ولد على باب احنا خدامه لقدوا من غيري وانا نادي كل حي لقدوا من غيري ونو دځي کله حي یل زاهه د حزان و نږه خدامه یل زاهه د حزان و نږه خدامه حسين بس نسكن يجيب صفنه حسن حسين احسين بس نسمع به هل دمعتنه احسين بس نسكن يجيب صفنه احسين من دمشي الى براياتنه احتوز قلبه للكفر خطواتنه احسين من دمشي الى براياتنه التوزقال بأهل الكفر خطواتها نرسم القلب مرار تخط أيدينا شعار نرسم القلب مرار تخط أيدينا شعار يلا ثارات الحسين ونبقى خدامه يلا ثارات الحسين بل طور الغنا على باب احنا خدامه ويدين زين المصابه نطور الغنا ظلم من على باب احنا خدامه لقدومنا ليل وننادي كل حي لقدومنا ليل وننادي كل حي جرزا حسين ونبقى خدامة ويا لزا عاجل حسين ونبقى خدامة باتشروي المهدي ناخذ ثارة احسين مقتنقى الارض بنصارة باتشروي المهدي ناخذ ثارة احسين مقتنقى الارض بنصارة انخلانها رعلي الحرم مطارة حسين حسين باشريني شمره وعلي بنص ناره حسين حسين ايه على الحرم مقطاره باشريني شمره وعلي بنص ناره غدا زوبان تصور في خروج المنتظر غدا سوف ننتظر في خروج المنتظر يلا ثارة الحسين ويبقى خداما يلا ثارة الحسين ويبقى خداما الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد زيد الاشراف العام حسام الموالي نطبور الهامه بصوت اردد الحسيني الملا احمد الفاطمي كانت الكلمات بقلم شاعر الحسينية المبدع اياد الاخرس ونسالكم الدعاء التصوير والمونتاج مرتضى زهري مرتبى زهري لقدوما ثائرين وننادي كل يا لثارات الحسين ونبقى خدامه يا لثارات الحسين ونبقى خدامه